أمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين أولا الذكرين حرم أم لنسيين أم اشتملت عليه أرحم لنسيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن لبل اثنين ومن البقر اثنين هلالذكرين حرم أميرين أما اشتملت عليه أرحام لنفيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا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 ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة نودما مسفوحا أود من مسفوحن أو لحم خنزير فإنه رجسن أو فسقنه إلا لغير الله به فمن الطر غير باغ ولا عاد فإن رب بَكَ رَافُورُ الرَّحِيم وَعَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذي غُفْر وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظهوره ما أويل الحوائ أو ما اختلط بعظم ذلك جزئناهم ببعضهم وإننا لصادقون.